السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في سورة عبس وتولى. قال الله جل وعلا بعدما خلق بعدما ذكر خلق الإنسان وأنه خلق من, من نطفة فكيف يتكبر وغير ذلك؟ قال الله جل وعلا ثم أمات وفأقبر ثم إذا شاء أنشر يعني أخرجه من قبره كلا لما يقضي ما أمره يعني نحن أمرناه بالتوحيد وأمرناه بالصلاة وأمرناه, بالصلاة وأمرناه بالصيام. أمرناه ببر الوالدين أمرناه بالإحسان إلى الناس أمرناه بكف الأذى عن الآخرين كلا لما يقضي ما أمره ما, ما قضى ولا عمل بما أمرناه به كلا لما يقضي ما أمره ثم قال الله تعالى بعد ذلك ممتنا على الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه انا صببنا الماء أصبا نزل المطر ثم إذا نزل المطر ثم شققنا الأرض شقا تبدأ الأرض تتشقق سواء شقوقا كبار أو صغار ويخرج منها النبات فأخرجنا منها حبة قمح والشعير والذراه والدخن وغير ذلك من الحب الذي يأكله الناس يطحنونه ويصنعونه الخبز وغير ذلك قال فأخرجنا منها حبة ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا والقضب قيل هو العلف الذي يكون للحيوانات والعنب هو الذي يأكله الإنسان ثم قال الله جل وعلا وزيتون ونخل وحدائك غلبة وفاكهة وابا الزيتون معروف والنخل معروف يخرج منه التمر وحدائق غلبة حدائق غالبة أي بساتين فيها أشجار كثيرة ملتفهم بعضها على بعض حتى غلبت على الأرض وغطتها صارت الشمس إلى إذا ظهرت لا تصل إلى الأرض لأن هذه الأشتار غلبت على الأرض وغطتها من كثرة التفافها وحدائق غلبة وفاكهة وأب الفاكهة أنواع الفاكهة من البرتقال والتفاح والموز والكمثرة والتين وغير ذلك والأب قيل هو طعام أيضا للحيوانات فيخرج الله تعالى للإنسان وللحيوان ولذلك قال بعدها متعا لكم ولأنعامكم الذي ذكرناه من أنواع الطعام هو لكم ولأنعامكم أيضا الذي هو القضب والأب قالوا هو طعام للحيوانات ثم قال الله تعالى مبينا أن الموت ليس هو نهاية الحياة قال فإذا جاءت الصاخة والصاخه هي الصيحة العظيمة النفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه صخت ويعني أزعجت آذان الناس وانتبهوا إليها فإذا جاءت الصاخة وهي من أسماء يوم القيامة القيامة تسمى بالقيامة وتسمى يوم الدين وتسمى يوم التغابن، وتسمى بالقارعة والصاخة وغير ذلك قال يوم يثر المرء من أخيه من شدة الفزع وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد يبحث عن نجاته من هذا الفزع الذي حصل ثم قسمهم الله تعالى قال وجوه يومئذ مصفرة الله يجعلنا واياكم منهم ضاحكة مستبشرة لأنها هذه الوجوه منذ أن كانت في قبرها بشرت بروح وريحان ورب الراد غير غضبان ووسع عليها في قبرها فيكون عندها كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولائك لهم الأمن وهم مهتدون يعني عندهم نوع من الثقة والأمن أنهم بشروا وهم في القبر بما يكون حالهم بعده فقال الله جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وهذه القترة هي السواد والظلمة التي على الوجه كما تقول والله في قتر في الجو يعني في سواد وظلمة لا نستطيع أن نرى القمر أولئك هم الكفرة الفجرة عياذا بالله سأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>